Bismillahi r rahim Kulhu Allahu ahd. Allahu samad Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakulhu kufun ahd. Bismillahi r rahim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 شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر اذا وقب ومن شر المفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب So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 Astoofir Allah aladillah huwa wa alhiyyul qayyum wa atubu ilai. Astoofir Allah aladillah illahu wa alhiyyul qayyum wa atubu ilai. Astoofir Astaghfirullah alladhi ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullah alladhi ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullah alladhi Astaghfirullah alladhi laa ilaaha huwa al-hayyul qayyoom wa atuubu ilayh astaghfirullah alladhi laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyoom wa atuubu ilayh astaghfirullah alladhi laa لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا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 Astaghfirullahaladzina ilahe illa huwa الحy القyyum wa atubu ilaih الله ilahe illa huwa الحy القyyum wa atubu ilaih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 Astaghfirullah alladhi ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah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 القيوم واتوب إليه. أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا اله الا atubu Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfir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 وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وأتوب إليه. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وأتوب إليه. أَسْتَغْفِرُ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 بو اليه أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا الحي القيوم وأتوب إليه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih astaghfirullah alladhi la إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah alladhi la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 Astaghfirullahi الله illahi wa al-hayy atubu ilaih. Astaghfirullahi lilladillahi illahi wa al-hayy atubu ilaih.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 الحي القيوم وأتوب إليه. الله الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. الله الذي لا إله إلا هو الحي Astaghfirullahi lillahi illahi wa al-hayy al wa atubu ilaih. Astaghfirullahi lillahi illahi wa al-hayy al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 Astaghfirullah alladhi ilaha illa huwal alhiyyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullah alladhi ilaha illa huwal alhiyyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullah alladhi la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 Astaghfirullah alladhi ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullah alladhi Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah alladhi la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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه